من الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى أخبرنا ابن عبد الجبار قال أخبرنا الصفار قال حدثنا الرمادي قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن عبد الملك بن عمير عن عبد الله بن زبير أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قام بالجابية خطيبا فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا مقامي فيكم قام فينا مقامي فيكم فقال اكرموا أصحابي فإنهم خياركم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يظهر الكذب حتى يحلف الإنسان على اليمين لا يسألها ويشهد على الشهادة لا يسألها فمن سره بحبوحه الجنة فعليه بالجماعه فإن الشيطان مع الفزل وهو من الاثنين أبعد ولا يخلون رجل بامراه فإن الشيطان ثالثهما ومن سرته حسنته وساته سيئاته فهو مؤمن الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذا الحديث هو موقوف على أمر بن رضي الله عنه بل إن عمر رضي الله عنه رضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا مقاما مقام فيكم فقال أكلموا أصحابي إلى أكلم حديث هذا الحديث لا بعث بسنده رضاه عبد الرزاق في المصنف والطبراني الصغير والبغو في شرح السنة وابن في الإيمان كما سرى المحقق وهو أحمد في المسند أيضا من طريق دريل عن عبد الملك عن عمير عن جابر عن سمرة. قال خطب عمر الناس بالجعبية ورواه رحمة أيضا من فريط علي بنسحاغا عبد الله المزارك عن محمد بن سوقة وقال أبو حقه أسناده الصحيح أصحر الألباني وهو حي الصحيح وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكلموا أصحابي فإنهم خياركم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يظهر الكذب حتى يحذر الإلسان على اليمين لا يسألها ويشهد على الشهادة لا يسألها هذا الحديث لعلى ما تلح عليه الحديث الأخرى من أن القرون المفضلة كما في الحديث الأخر خير النص قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم في قوم يشهدون ولا يشهدون وينذرون ولا يفون ويظهروا فيهم السمن, السمن. ثم يأتي القوم ليشهدون لا يشهدون ويأخذون أولى يأتون ويأخذون وينذرون ولا يصدون ويظهر الذي ثلاثة دل على دلت على ذلك حديث كثير فإن القرون المفضل ثلاثة وهذا الحديث دل على ما ذكره الأكثم أصحابي ثم الذين علوا ثم الذين ثم بعد القرون المفضل حصل الاختلاف حصل التغير ولهذا قال ثم يظهر كذب حتى يحلف الإنسان على اليمين لا يسألها من عدم تورعه وجرأته يحلف على اليمين قبل أن يسألها ويشهد على الشهادة لا يسألها كما في الحديث العقل يشهدون ثم يأتي قوم يشهدون ولا يشهدون ويخونون ولا يؤثمون وينذرون ويكون لضعف إيمانهم وقلة الديانة فيه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن سره بحبوحة الجنة يعني وسط الجنة فعليه بالجماعة يعني فللزم جماعة المسلمين فإن الشيطان مع الفذ وهو من الاثنين أبعد هذا الحديث في حث على لزوم الجماعة ومناسبة للترجمة واضح واضح فإن الترجمة وجوب النصيحه ولزوم السنة والجماعة فهذا الحديث يأمر بلزوم السنة لذوم اهل السنه قال فمن سره بحوته الجنه عليه بالجماعه يلزم جماعه المسلمين وامامهم وكما في حديث سليفه الذي رواه البخاري قال يلزم جماعه المسلمين وامامه لما ساله وقت اختلاف وبين الفرق قال يلزم جماعه المسلمين وامامه هنا قال فمن سره بحوته الجنه فعليه بالجماعه فين احتطانا مع الفت وهم الاثنين ابعد يعني كلما كان يسمع مع الجماعة كلما بعد عن الشيطان وعلى الاختلاف ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يخلونا رجل بمرأة فإن الشيطان ثالث هما لا في تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية وأنه يحرم على الرجل أن يخلو بمرأة اللي سلها بن الحرى. ولو كانت بنت عمه أو بنت خاله أو زوجة أخيها زوجة عم ستبرأ أجنبية منه فلا يخلو بها في البيت وحدها او في السياره وحدها او في المفرد الكهربائي بل لا بد يكون معهم ثالث تزول به الخلوه اذا كان في البلد الشرطه ان لا يكون هنا كريبه فان كان ريبه هنا كريبه وحتى ولو كانت اثنين او ثالث لو كان ثلاثه او اربعه لكن اذا لم يكن كريبه تزول الخلوه بيكون معهم ثالث اما ان تكون معه زوجته او تكون معه امه او ولد كبير بالغ او بنت كبيره بالغه مع مع التحكم مع القسمه والتحجب فلولا اما السفر فلا يجوز السفر ولو كانوا ثلاثه لا لا يجوز المراه ولو كانت مع ثلاثه أو أربعة الا أن كل معها محرم يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحلو لامراه تؤمن بالله والمخر ان تسافر الا مع المحرم ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن سرته حسنه وساعته سيئته, سيئته فهو مؤمن لذلك يجعلان المؤمن هو الذي يعمل السيئه ويصروا بها أي عمل حسنه ويسر بها وإذا عمل سيئة ساءت زيادة العلن اللي ما يزيده وينقصه. نعم بالشهادة من الحديث العمر بالزوم الجماعة في قوله ومن سره بصحبة الجنة فعليه بالجماعة فالواجب على السنة الزوم الجماعات المسلمين وإمامهم ونحذر من الفرقة والاختلاف. نعم. وابن إسنابي عن عن أيوب عن غيلان بن جرير عن زياد بن رباح عن أبيه رير رضي الله عنه قال. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فارق الجماعة وخرج من الطاعة فمات فميتته جاهليه، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها لا يخشى من لإيمانه ولا يثيل ذي عهد بعهده فليس من أمتي ومن قتل تحت راية عمية يغضب للعصبية أو يقاتل للعصبية فقتلته جاهليه. وأخبرنا به أبو الحسن بن بشران عن الصفار وذكره وذكره الأجرري عن أبي بكر بن أبي داود السجستاني عن محمد بن بشار أن محمد بن جعفر حدثه عن شعبة عن غيلان وأخرجه مسلم في الصحيح عن شيبان بن فروح عن جرير بن حازم عن غيلان بن جرير عن أبي قيس بن رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه وذكره نعم هذا الحديث صحيح وقد رواه الامام مسلم كما بين المؤلف رحمه الله اخرجه مسلم في صحيحه من طرق عن غيلان بن جليل بن ورواه عبد الرزاق عما عمر ورواه الامام احمد هو حديث صحيح وفيه تحليل من مفارقه الجماعه وانما من فارق الجماعه وخرج على الجماعه وخرج على امام المسلمين فإن هذا من كبائل الذنوب ولهذا قال النبي سلما من صارق الجماعة وخرج من الطاعة فمات فميثته جاهلية هذا يدل على أن من خرج على الطاعة خرج على الإمام المسلمين وخرج عن الجماعة مرتفعب الكبير من كبائل الذنوب وظاهر الحديث الكفر قال فميثته جاهله لكن مراد الوعي الحديث, الحديث من الحديث من حاليا الوعيد وهو يدل على أن ومفارقه جماعه المسلمين والخروج على جماعه المسلمين وامامهم من كبائر الذنوب ولهذا توعده النبي صلى الله عليه وسلم جاهليه ومن خرج على امتي يضرب ضرها وفاجرها لا يحكم من الايمانه يعني لا لا لا يبالي ولا لا يبالي بالمؤمن ولا يبالي بالعهد لا يتحاشى لا تحاسب من ولا يتحاشى صاحب عهد قال ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها لا يخشى مؤمنا لإيمانه ولا يطيب بعهد بعهده فليس من أمتي هذا وعيد شديد. يبدو على أمنا الكبائر وما أشبه الليلة بالبارحة فهؤلاء الفرقه الآن الضالة الذين خرجوا على المسلمين وعلى أمام المسلمين لا يحسن مؤمن لإيمانه يفجرون ويقتلون ولا يفجرون ويقتلون ويهلكون الحرث والنفس ولا يبالون بالمؤمن ولا بذي فهم لا يخشون مؤمنا لايمانه ولا يقوم الذي عهد بعهده من دخل إلى البلاد فهو صاحب عهد من خلال البلاد له كفيل سواء كان من, من الافراد او من الدوله هذا يعتبر صاحب عهد لا يجوز ان نمسه بالسوء ماله معصوم ودمه معصوم وفي الحديث الاخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم وإن ذي حلو جذل من صرفي كذا وكذا فهؤلاء الذين خرجوا على إمام المسلمين وعلى جماعة المسلمين وصاروا يضربون البر والساجر ولا يخشون مؤمنا لإماره ولا يكون لذل لذل عهد في عهده عليهم هذا الوعيد عيد ولا حول أكثر فليه يقول, يقول نبي صلى الله عليه وسلم فليس من امتي يدل على أنهم ستكب الكبيرة من كبائر الذروب ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن قتل ومن قتل تحت راية عمية قال عمية وعمية بضم العين وكسفها اللغتان والشورتان والمين مكسورة ولئة مشددة عمية وعمية وهي الأمر الأعمى الذي لا يستبين وجهه كذا قال الإمام أحمد وجماعة والمعنى أنه أنه يقاتل ولا يتبين له وجه كتاب تحت راية لم يعلم وجهها من الشرع حطما من الشرع يغضب العصبية أو يقاتل العصبية فقطرته جاهليه وليس من هذا قتال الصحابة قتال الصحابة رضوان الله عليهم عن على اجتهاد وعن تاويل ساعد فإن علي رضي الله عنه بايعه أكثر للحل الحل والعقل فتبث له البيعة. واجتهد معاوية رضي الله عنه هار الشام. وتأخر عن البيعة يطالبون ابن عثمان. هم مجتهدون على الاجتهاد. وعلي ومن معه اجتهدون. لكن علي ومن معه مجتهدون مصيبون لهم اجر الاجتهاد واجروا الصواب. ومعاوية ومن معه اجتهدوا فاخطأوا فلهم اجر الاجتهاد وفاتهم اجروا الصواب. وهم فيئة الباغية كما أقرأ المجيح الأخير. لكنهم لا يعلمون انهم بغاني. فهم مجتهدوا. وأكثر الصحابة انضموا إلى علي رضي الله عنه عملا بقول الله تعالى وينطائفة ثاني من المؤمنين اقتسلوا فأصلحوا بينهم فيينبغي إحداهما على الأخرى فقاتلوا الذي تبغى الصواب علي رضي الله عنه ولهذا انضم اكثر الصحابة كلهم علي عملا بنعلي وينطائفة ثاني من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم فيينبغي إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي فأهل الشام بغاش فظن أصحاب ذلك سالم لكنهم لا يعلموا أنهم بغاش وهم طالبون أبي إدمع عثمان رضي الله عنه فكتاب الصحابة لا يدخل في هذا لأنه قتال عن تأويل عن تأويل السائل ولا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجو بعض كفارا أن يضب بعض إنما القتال الذي لا يعرف وجهه كما قال تحت رايه عمية وليس له دليل من الشرع وليس عن اجتهاد سائل مثل ما جاء في الحديث إنه في آخر الزمان يكثر القتال فلا يدر القاتل في مقسم ولا يدر المقتول في الله سلامة والعافية. عما اذا كان اجتهاد سائر فليله واضح من السعر فلا يدخل فيها هذا. اجتهاد الصحابة عن اجتهاد سائر فهما بين مشاهد مصيب له اجران وما بين مشاهد مخطئ له اجر واحد. واشكل هذا على بعض الصحابة واعتزلوا الفريقين كابن عمر وسلمة ابن الاكوع وسامن زيد وجماعه. اعتزلوا الفريقين لما تبين لهم وجه الصواب مع من. و وخافوا من العدل التي فيها النهي عن القِسال وأن في الفِتنة وأن وأنه يجب كثر جفون السيف في الفِتنة فلم يتبين لهم وجه الصواب فلهذا اعتذروا الفريقين وهذا فيه الوعيد الشديد يقول النبي ومن قتل ثرابة علمية يغضب بالعصبية أو يقاتل عصبية فقثته جاهلي هذا وعيد الشديد يعني يقاتل ثرابة علمية عميا لا يعرف وجه الصواب ويغضب العصبية ويقاتل العصبية. عما اذا كان مع امام المسلمين يقاتل مثلا للمغاتل. او يقاتل, يقاتل الخوارج او ما امام المسلمين تمت له البيعة او جاء انسان باغي يضغي عليه فيقاتل الثاني. كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم من جاءكم امر جميع وامركم من يريد ان يفرقكم فاقتره كائنا من كان. هذا الواضح. اذا اجتمع المسلمون على امام تمت له البيعة. وجب السمع والطاعه بالمعروف ولا يجوز احد ان يفرق الجماعه فمن جاء ينازعك او يفرق المسلمين فانه يقتل السعد هذا بيعمل, بيعمل الشر بالنصوص والشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على الجماعه وتوعد من طارق الجماعة فقال من طارق الجماعه وخرج من الطاعه فميت فميتك جاهلي من فارق الجماعه ارتكب كبيره من كبائر الذنوب ففي الحث على لزوم الجماعه هذا هو شاهد الطرده باب بوجود الوجوب والنصيحه السنه والجماعه يقول من فارق من فارق الجماعه خرج من الطاعه فمات ميتته جاهليه هذا هو شاهد الطرده فيه الوحيد على من خرج عن الطاعه وفارق الجماعه وانه ارتكب كبيره من كبائر الذنوب نعم اخبرنا ابو الفتح هلال بن محمد بن جعفر قال أخبرنا النجاد قال حدثنا أحمد بن ملاعب قال حدثنا ثابت بن محمد الزاهد قال حدثنا سفيان الثوري عن عبد الرحمن بن زياد عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على اثنتين وسبعين ملة وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين ملة يعني الأهواء وكلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة ورواه الاجري عن الصندلي عن ابن زنجوي عن الفريابي عن سفيان الثوري وذكره وقال فيه ما أنا عليه اليوم وأصحابي نعم هذا الحديث قلوا إن أهل الكتابين سرقوا في دينهم على ثلاثة وسبعين ملة المراد بأهل الكتابين لهد النصارى والمراز بالملة الأهواء والأهواء هي هي البدع ان اهو الكتابين استرقوا في لينهم على ثلاثة وسبعين بدعة وان هذا الامر ستسترق على ثلاثة وسبعين كلها في النار الا واحدة وهي الجماعة هذا حيث رواه بربطة في لبانة رواه للأكائي في شرح الاعتقاد في شرح الاعتقاد ورواه الترملي وفي سنده عبد الرحمن بن زياد بن الأنعم الافريقي وهو ضعيف لكن حديثه له الشواهد يتقوى بها صور حديث الحسن ورواه الاجر في اخره وقال فيه ما انا عليه اليوم واصحابي وستهد من الحديث الحس على لجوم الجماعه والتحليل من الفرقه لأن النبي يقول من هذه النومة تتفرق على فرقة كلها متوعدة بالنار متوعدة بالنار بكونها وفي الحديث لا جري بين ان الجماعة قال ما انا عليه اليوم واصحابي هذه هي فرقة النادي وهي الطائفة المنصورة وهم السن والجماعة وهم الجماعة ووصهم هم من كان على مثل ما انا عليه اليوم واصحابي هذه الفرقة النادي اما الفرق الاخرى فهي فرق متواعد بالوحي فرق بدع فيها فرق مبتدعه ولكن لكنها ليست ليست فرقات من شرق الكفر ولهذا قال العلماء ان من الجهميه والقدريه والغلاف خارجون من السنتين والسبعين الفرقه لكفرهم وغلائهم لذلك على ان هذا الفرق فرق بدع فرق متوعده بالوعيد لكونها ابتدعه في دين الله ما ليس منه والنادي هم الفرق الناديه التي سلمت من البدعه وطلبه النووي هم فرقه الناجيه وهي فرقه المنصوره وهي السنه والجماعه وهم كان على مسمى عليه اليوم ما من كان على مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه ففي الحث على لزوم الجماعه والتحي من الفرقه والاختلاف نعم واخبرنا ابو الفتح قال اخبرنا النجات قال حدثنا ابو بكر عبد الله بن سليمان بن الاشاعري الثاني قال حدثنا المسيب بن واضح قال سمعت يوسف, يوسف بن يوسف بن بن يقول اصول البدع أربعة الروافض والخوارج والقدرية والمرجعة ثم تتشعب كل فرقة ثماني عشر طائفة،, طائفة فذلك اثنان وسبعون فرقة والثالث وسبعون الجماعة التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الناجية ورواه الاجري عن أبي بكر بن أبي داود نعم هذا الأثر عن يوسف بن ليس حديثا ولا قول الصحابي ولكنه قول لبعض اهل المهوود في الاسباط اجتهاد منه يقول اصول البدع اربعه الروافض والخوارز والقدريه والمرجئه ثم تشعبت كل فرقه ثمانية عشر طائفه فاذا اربعه في ثمانيه عشر تكون اثنين وسبعين فرقه هذه الفرقة التي اخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم الثاني وسبعون فرقة، وصوله أربعة، الرافض ثمانية عشر فرقة، والخوارج ثمانية عشر فرقة، والقداعية ثمانية عشر فرقة، والمرجية ثمانية عشر فرقة، الجميع الثاني وسبعون فرقة، هذه ف فرقة هالكة، والفرقة الناجية هي الثالثة والسبعون، وذ قال والثالثة والسبعون الجماعة، قال رسول الله فيها هي الناجية، وراه العاجري على بكر بن أبي الداوود، يعني. بي بي بي بي يقولوا الفرقة الناجية هذا كما سبق ثابت من الفرقة الناجية هي من كان على باسمه عليه اليوم من أصحابي وهذا اجتهاد من يوسف من الأصباط اجتهاد من وإلا تحديد سنين وسببين فرقة ليس عليه ليس هنا كنف يحدد سنين وسببين فرقة وكذلك قوله إن الروافق سنين وسببين فرقة والخوارج سنين وسببين فرقة قد ينازع في هذا أن الخوارج ذكر أهل الفرق أنهم أن أنهم قاربون أربعة وكذلك الشيعة وكذلك القدرية والمرجع والروافض يقالهم الروافضة لهم الروافض طائفة من طائفة الشيعة الشيعة كما ذكر على الفرق 24 وعشرين سلقة أربعة وعشرين سلقة منهم الكافر ومنهم المبتدى على حسب العقيدة. ولهذا ما يقال ان الشيعة كفار ولا يقال من لنقال الشيعة طبقات طبقات وفرق 24 فرقات كما ذكر الفرق منهم منهم والمبتدع منه كافر على حسب الاعتقال اذا كان عقيلة توصل الكفر صار كافر واذا كان عقيلة توصل الكفر صار مبتدعا واعلى طبقة الشيعة النصيرية النصيرية الذين يقولون ان الله حل في علي وعياذ بالله وان عالش السحاب وانه سأخذ الذي يقول إن الله حل في علي هؤلاء هم أعلى طبقة الشيعة هم أعظم الناس كفرا والعياذ بالله يقول إن الله علي وعلي هو الله نعوذ بالله ثم يليهم المخطئه طائفهم طائفهم المخطئة الذين خطئوا جبريل وقالوا إن جبريل أرسله الله بالنبوه والرسالة إلى علي ولكن جبريل خان خان وأوصلها إلى محمد ويقولون كلمة مشهورة خان الأمين وفضها عن حيثرة خان الامين وهو جبريل وصدها يعني الرساله عن حيدره لقب لعلي خان الامين جبريل وفد رساله عن حيدرة عن علي الى محمد هؤلاء كفر بيجمعوا المسلمين, بيجمع المسلمين يقولون الرسول علي ولكن وليس محمد لكن جبريل اخطا وخان ارسله الله الى علي جبريل اخطا وخان واوصل واعطى الرسالة محمد نعوذ بالله هذه كانوا يليهم ثم راقب لانه رفض زيد بن علي ابن الحسين ابن علي بن طالب لما سالوه سألوه على ابي بكر وعمر ما تقول فيهما؟ لا تقول يا ابو بكر يا زيد زيد بن علي ابن الحسين علي بن طالب من آل البيت وزير الصالح صالح له ما تقول في ابي بكر وعمر؟ قال هما وزيرا جدي رسول الله وزيره ف, ف فابغضوه ورفضوه وتركوه فقال رفضتموني رفضتموني فسموا من ذلك الوقت الرافضة وكانوا سموا قبل ذلك الحشبية سموا الخشبية لأنهم لا يقاتل إلا بالحشب يقول ما في قتال بالسيف حتى يخرج المهدي المنتظر إذا خرج المهدي المنتظر لدخل دخل سداد سامرة سنة ستين ومائتين وهو شخص موهوم لا حفقة له لأن أباه حفظ على أسخر مات عقيما ولم يولد له أبوه مات عقيما ولم يولد له فاختلقوا له ولد وادخله السرداب وقالوا وهو طفل ابن ثلاثين أو بخلص سنين ومضى عليه سنة ستين ومئاتين كم مضى عليه شيخ للسلام السهمية يقول مضى عليها ضعما سنة في زمانه ونحن نقول الآن مضى عليها سنة ولم يخل دخل السرداب سامر شخص موهوم ويقول ان الامة ان الامة معلقة معلقة في دينها حتى يخلق المهد ولا يعرف ناس دينهم حتى يخلق المهد ولا جهاد حتى يخلق المهد ولما فاتهم هذا جعلوا مساله الوصايه صار الخبير هو اللي وصي حتى يخرج المهدي المنتظر فهؤلاء الروافض. الروافض والعياذ بالله من عقيدتهم عبارة اهل البيت يعبدون آل البيت ويتوسلون بهم ويسمون بالائمه الاثني عشريه ويسمون بالاماميه لانهم يقولون بامامه اثني عشر اولهم علي بن ابي طالب هو ال... هو الامام بعد وصفه النص عليهم يكون فن... الائمه 12 الائمه 10 منصوصون معصومون نص عليهم النبي وهم معصومون من الخطا اولهم علي بن ابي طالب ثم الحسن بن علي ثم الحسين بن, بن علي ثم علي بن الحسين زين العابدين ثم محمد بن علي الذاهر ثم جعفر بن محمد الصادق ثم موسى بن جعفر الكاظم ثم علي بن موسى الرضا ثم محمد بن علي الجواد ثم علي بن محمد الهادي ثم الحسن بن علي العسكري ثم الخلف الحجه المهدي المنتظر محمد بن الحسن الذي دخل السردان سابرا فلستين ومائتي ولم يصل الى الان هؤلاء الامه منصوصون معصومون نص عليهم الرسول لكن يقولون ان الرسول نص عليهم لكن الصحابه اخفوا هذه النصوص وكفروا وارتدوا بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم واخفوا هذه النصوص وولوا ابا بكر زورا وبهتانا وهو ليس اهلا ثم ولا عمر زورا وبهتان وليس له خلافة ثم ولا عثمان جورا وبهتانا وليس له خلافة وهو ليس له خلافة ثم وصلت النوبة إلى علي إلى الخلفة الأول فقد الصحابة كفر وارتدوا بعد وفاة الرسول نبو آخر الرسول وإلا الخليف أن الرسول نص على الخليف على علي فهو لا يكذب الصحابة ولا يذوب الصحابة تكليف لله الله زكاهم وعدلهم ووعدهم بالجنة كما قال الله تعالى لا يسترونيكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل ولائك اعظم درجه من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله فاسمع الجنة فاسمع الجنة كل الصحاب وعدهم الله وقال سبحانه وتعالى محمد رسوله الله والذين معه أشداء على كفار وحماء بينهم فراهم عن سجدا يبتمون فضلا من الله فيما هم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراه ومثلهم في الإنجيل كزارا أخذ سطا فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعدم الزراع ليغيظ بهم الكفار وعاد الله الذي الآمن وعامل الصريحة منهم مغفرة وعادة عظيمة وقال والسابقون الأول المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها لمهار خالدنا فيها أبدا ذلك فزر رضي هذا التعديل من الله الله عد وزكاهم وعدهم بالجنة فمن كفرهم فقد كذب الله وما كذب الله كفر وإذا كان الصحابة كفّار، وهم الذين نقلوا إلى السريعة وحملوه إلى إلها، كيف يثقوا بدين نقله كفّار؟ كيف يثقوا بدين نقله كفّار؟ صلى الله عليه وسلم. وتلا. كذلك من عقيدتهم أن القرآن غير محفوظ وأنه ما بقي منه إلا سبع، وأنه وأن وأن وأن وأنه وأنه وأنه من القرآن سلوكه القرآن. هناك مصحف ثم مصحف فاطمة المصحف يعادل الذي بين أهل السنة ثلاث مرات. وهذا تكريب لله في قوله إننا نحن نزلنا الذكر وإن له الحافظ هذا تكريب وما كذب الله كفر فتكون عقيدة الرضاضف فيها شرك كفر من ثلاث من ثلاث وجوه الوجه الأول عبارة عن البيت الوجه الثاني تكريب الله في تعديل الصحابة وتسكين موضعهم الجميل الوجه الثالث تكريب الله في, في أنه في أن القرآن محفوظ في قوله إننا نحن نزلنا الذكر وإن الله الحافظ بقيه شرق الشيعة مبتدعه كالزيدية الذين يفضلون علي آآ آآ على عثمان او مبتدعه فالمقصود ان الشيعة طبقات منه وكاهرون على حسب العقيده والفرقه الثانيه الخوارج الخوارج هم الذين خرجوا على علي والصحابه وقتلوا عثمان وقتلوا علي وهم الذين والذين يكفروا المسلمين من عقيدتهم تكفيروا المسلمين بالعاقل يقولون المؤمن إذا فعل كبيرة كفر وخرج من المله وخلد في النار يقول ذلك كافر وشرب الخمر كافر والعقل ولديه كافر والمراضي كافر واتر الرشوه كافر وهكذا اخذوا النصوص التي عمدوا إلى النصوص التي جاءت في الكفار دعلوها المسلمين. وصاروا يستحلون دماء المسلمين بالمعارف، ويكثرون ويخلدونهم ويقلدونهم في النار. والمعتزلة يوافقونهم في تخليد في النار لكن طالفونهم في الدنيا. فيقولون في الدنيا اذا فعل كبير خرج من الايمان ولم يدخل في الكفر. فكان في منزلة بين المزلسين. يسمى فاعتق لا مؤمن ولا كاف. والخوارج يقولون خرج من الايمان ودخل في الكفر. ويستحلون دمه وما له. وهم شرق كثيرة منهم الاباضيه ما يقوم من 24 فرقة كما ذكر اهل الفرق والصحابة عاملوهم وعامل أهل البدع. فلم يكفروهم وسئل وسوء... علي رضي الله عنه هنم كفار قال من الكفر فروا فالجمهور على أنهم مبتدعه ومن العلماء منكفر المهوري وعلم محمد أنهم كفار واستذلوا بالنصوص التي فيها تصريح بكفره كما صلى الله عليه وسلم يمرق في الصحيحين وفي غيره يمرقون من الدين كما يمرق الثوم يرضيه وفي لفظ يمرقون من الاسلام ثم لا يعودون اليه وفي لفظ قال لم لقيتهم لا اقتلونهم اقتلعان بعدهم قوم صفار ولهذه النصوص ذهب بعض اهل العبله تكفيرهم وغيره علي وهو اختيار شيخنا سماحه الشيخ عبد بن عبد الله بن باز رحمه الله يرى تظهر الخوارج والصحابة عاملوا كما ذكر شخص عاملهم عاملهم عاملهم مبتدئة والقدرية القدرية طائفة طائفه طائفة الكفار وطائفة مبتدئة فالكفار هم الذين أنكروا المرتبتين من مراتب القدر مراتب القدر لا بد من الإيمان بها من لم يؤمن بها لم يؤمن بالقدر المرتبة الاولى العلم علم الله في الأشياء قبل كونها الله يعلم ما كان في الماضي وما يكون في الحاضر ومستقبل وما لم يكن لو كان فيه والثاني الكتابة كتابه الأشياء الاشياء في اللوح المحفوظ الذوات والصفات كل شيء مكتوب والثالث الاراده الاراده هو كل شيء في هذا الكون في هذا الكون كل شيء نقع في هذا الكون لا بد ان يكون سبقه في اراده الله وحكمه والمطلب الرابع الخلق والايجاب ان الله خالق كل شيء الذوات والصفات هذه مراتب القدر العلم والكتابه والإرادة والخلق علم كتابة مولانا مشيئته خلقه وهو إيجاده وتقديره من لم بهذه المراتب الأربع لم يم به القدرية الأولى أنكروا المرتبتين الأوليين قالوا إن الله تعالى لمس علمه بالأشياء قبل كونها وانكروا كتابته في اللوح المحفوظ وهم الذين اخرجوا في عهد الصحابة بذل الله عليه وهم الذين سأل عنهم سميد الطويل ومعبر صاحب معبر أول ما خرجوا في المصرة غيلان الدمشقي ومعبد الجهني فجاء سميد الطويل والصاحب وقالوا من المصرة وقالوا لو فقلنا أحد أصحاب رسول الله يقول سألنا عن هؤلاء قال فخرجنا حجين توفق لنا عبد الله بن عمر صحابي قال فاكتنفت أنا وصاحبي وظلمت أننا سيكتروا الحديث إليه فقلنا له أبا عبد الرحمن إنه ظهر قبلنا يعني في ضفرة قوم يتقفرون العلم يعني يطلبون العلم ويزعمون أن الأمر انف يعني مستانف وجليد لم يسبق له علم الله يقول الله ما يعلم بالشيء حتى يقع نسب الله إلى الجهد فقال ابن عمر رضي إذا لقيت هؤلاء تخبرهم أني منهم بري وأنهم براء والذي نفسه ابن عمر بيده لو انفق أحدهم مثل اخذ ذهبا ما قبله الله اللهم حتى يؤمن بالقدر الخير والشد ثم ساق حديث عمر وحيد جبرايل في سؤالات النبي عليه وسلم عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان وعن الساعة وعن أمراتها. ولما سأل عن الإيمان قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر الخير والشد هذا أول حديث صحيح الإيمان مسلم فهؤلاء القدرية الأولى كفاء كفرهم العلماء وقالوا إن خارجي انهم خارجون من السنتين سنه لماذا لانهم انكروا علم الله بالاشياء قالوا ما يعلم الله بالاشياء حتى تقر هم نسبوا الله الى الجهل فهم كفار هم الذين قال فيه ابن الشافعي ناظر القدريه بالعلم فهنا اقروا به خصموا وان انكره كفروا والطائفه الثانيه وهذه انقرضت طائفه الاولى انقرضت الطائفه الثانيه القدريه المتوسطه الذي لا علم الله بالأشياء وكتابته ولاه في المحفوظ ولكنهم أنكروا عموم الإرادة والمسيئة وعموم الخلق والإيجاب فقالوا إن الله قدر كل شيء وأراد كل شيء إلا فعل العباد ما عرده ولا قدره إنه وقالوا إن الله خالق كل شيء من الذوات الصفات إلا فعل العباد لم يخلقها بل العباد هم الذين خلقوها بأنفسهم استقلالا. لشبهة عرضت لها. ما هذه شبهة? يقول لو قلنا ان الله خلق المعاصي وعذب عليها. وصار ظالما. فثيرا من ذلك قالوا الله ما خلق المعاصي ولا الطاع فالعبد هو الذي خلق الطاعه فيجب على الله نصيبه كما يستحق السواب على الله كما يستحق الاجئة واذا فعل معصيه يجب على الله يعذبه ويخلده في النار. ولزبهم على هذا فضائع لزبهم ان يقع في ابن الله ما لا يريد. وان مسيئة العاصي تغلب مسيئة الله اما القول بأن الله تعالى خلق المعاصي و... فانما خلقها لحكم حكم وأسرى. لو لولا خلق الله للمعاصي والكفر فاتت عبوديات محبوبه لله عبودية الجهاد في سبيل الله عبودية, عبودية الولاء والبراء عبودية الدعوه الى الله عبودية الامر المعروفة على المنكر عبوديت الحب في الله والضوء في الله لو كان كلهم اين هذه العبوديات والذي ينسب الى الله هنا هو الخلق والايجاد والخلق والايجاد مبني على الحكمه وهذا هو ما نقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحيث الصحيح والشر إليك ليس إليك يعني الشر المحر الذي لاحقه في تقديره ليس إلى الله فهؤلاء الطائفة القدرية مبتدعة لأن من أجل الشفى التي حصلت لهم لأنهم متأولون والمراجب القدري هم هؤلاء الروافض والخرج والقدري والمرجئة والمرجئة هم الذين قالوا إن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان قالوا أن الإيمان هو التصديق في القلب وهم اربع, أربع فرق الفقه الاولى الجهمية. الذين يقولون ان الايمان مجرد معرفة في الرب في القلب. والكفر هو جهل الرب في القلب. فمن عرف ربه بقلب فهو مؤمن. ومن جهل ربه بقلب فهو كافر. ولزمهم على ذلك ان ابريس مؤمن لانه يعرف ربه بقلبه. وفرعون مؤمن يعرف ربه بقلبه على مذهب الجهد. واليهود مؤمنون. يعرفون. قال الله تعالى الذين آسناهم الكتاب يعرفون وكم أعرفوا لابنهم. كذلك ايضا ابو طالب مؤمن بل ان العلماء كفروا الجهم بتعريفه هو قالوا هو اجهل الناس بربك فيكون كافرا بشارتي على الايمان اعوذ بالله هذا افسد قول افسد قول في في, في الارجاء هو مذهب الجهم الطائفه الثانيه الكراميه الطائفه الثانيه الذين قالوا ان الايمان هو مجرد هو مجرد النطق باللسان مجرد النطق باللسان فمن نطق باللسان من, من نطق باللسان فهو مؤمن ولو كان مكذبا بقلبه وهذا ايضا يلي المذهب, المذهب الثاني في الارجاء الكرمية الذين يقولون ان الايمان هو مجرد النطق باللسان ومع ذلك يقولوا إذا نطق الإنسان بالشارتين فهو مؤمن وإن كان مكلباً في قلبه فيخلد في النار. فيلزم على قولهم من التناقه وهو أن المؤمن كامل الإيمان وخلد في النار. قالوا إذا نطق بالشارتين فهو متابع الإيمان وإذا كان مكلباً فيخلد في النار. فيلزم على قولهم من المؤمن كامل الإيمان وخلد في النار. الطائفة الثالثة الأشعرية الذين يقولون الإيمان مجرد تفتق بالقلب الإيمان هو التصديق. الزهم يقول الإيمان هو المعرفة في القلب. الرامي يقول الإيمان هو قول الإنسان. الأشعرية والبصريديه الإيمان هو التصديق في القلب. وهو رواه على الإيمان بحديثه عليه طائف من الصحابة. الطائفة الرابعة, الرابعة مرجئة في فقهها. وهو مذهب الإيمان بحديثه وعليه جماعه الصحابة. يقول الإيمان شيئان: التصديق القلب ويقرره باللسان. لكن الأعمال مطلوبة، مطاعف من على السنة. يقول الأعمال مطلوبة، لكن ما نسميها إيمان، صلوات والصوم والزكاة والحج والواجبات وواجبات المحرمات والحرمات، لكن ما نسميها إيمان، نسميها بر، نسميها سقاة، نسميها هدى ولا نسميه ايمان ، وأهل السنة فصلوا على جميع الصراط، فقالوا إن الأعمال داخلة في مسمى الايمان الإيمان قول بالصفيق بالقلب وعمل بالقلب، وقول باللسان وعمل بالجوارح. يزيدوا بالطاعة ويقصون بالمعاد، ويذهب بعضه يقطع ويزيد ويم. والاعمال ثم ايمانه. ثم بره. ثم تقوى. في يوسف بن اسباب يقول اصول بدأ اربا. الرواق والخوارج والقدرية والمرجئة. ثم تشعبت, تشعبت كل فرقة. فبنعتها فرقه هذا اجتاد منه. وليس هناك دليل على على تعداد هذه الفرق. نعم. نعم. وروا الاجر والحديثة تفترق من طرق وذكر عن يعقوب بن زيد بن طلحة قال كان علي بن أبي طالب إذا حدث بهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا فيه قرآنا ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون ثم ذكر أمة عيسى فقال ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا الآية قال ثم ذكر أمتنا فقر وممن خلقنا أمتي يهدون بالحق وبه يعدلون قال الآجري رحم الله عبدا حذر هذه الفرق وجانب البدع واتبع ولم يبتدع ولزم الأثر وطلب الطريق المستقيم واستعان بمولاه الكريم نعم روى الآجري الحديث الحديث تفترق يعني تفترق أمتي على ثلاث مستقيم من طرق متعددة. وذكر على ياقوب بن زيد بن طلحة قال كرى علي بن أبي طالب إذا حدث بهذا الحديث الرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني حدث افترقت الأمة وستفترق أمتي على ثلاثة وثلاثة فرقة تلا فيه قرآن. وهي قال ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون ثم ذكر أمة عيسى فقال فقرأ ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا قال ثم ذكر أمتنا فقرأ وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون المعنى أن كل أمة فيها فرق على الباطل وفرقة على الحق. فاليهود على الباطل وفيهم فرقة على الحق. وهم الذين قال الله فيهم ومن قوم موسى أمة يهودون بالحق وبيهود. وكذلك النصارى فرق على الباطل وفرقة على الحق. وهو الذين قال الله ولو أن الكتاب امنوا واتقوا لكفرنا عن سيئاتهم ولا تسناموا جناتنا. وهذه الأمة اشترقت ثلاث فرقة كلها في النار. إلا الفرقه الناجيه وهم الذين قال الله فيهم وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون قال آجري رحمه الله في كتاب السرياء رحمه الله عبدا حذر هذه الفرق يعني ابتعد عنه عنها ولم يسلك مسالكها وجانب البدع يعني ابتعد عن البدع واتبع ولم يبتدع ولزم الأثر يعني النصوص ما عليه النصوص وطلب الطريق المستقيم وهو العمل بكتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم والبعد عن البدع والسعاده بمولاه الكريم نعم وهذه نصيحه من أجل رحمه الله ينصح المسلم ويدعو له قال رحم الله عبدا ابتعد عن الشرك وابتعد عن البدع واتبع الصراط المستقيم و استعان بمولاه والاستقامة على ديننا. باب الحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله وترك البدع وترك النظر والجدل فيما يخالف الكتاب والسنة وقول الصحابة. أخبرنا أبو قاسم عبيد الله بن عمر الفقيه المصري رحمه الله قال حدثنا النجاد قال حدثنا عبد الملك بن محمد قال حدثنا أبو عاصم يعني الضحاك بن مخلد عن ثور يعني بن يزيد. عن خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن عمرين السلمي عن عرباض بن سارية قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ثم أقبل علينا بوجهه فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها الأعين ووجلت منها القلوب فقال قائل يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا فقال اوصيكم بتقوى الله والطاعه وان كان عبدا حبشيا فانه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء, الخلفاء بعدي الراشدين المهديين وعضوا عليها بالنواجذ واياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعه ضلاله ورواه الاجري عن ابن عبد الحميد الواسطي عن زهير المروزي عن أبي عاصم ورواه عن الصندلي عن الفضل بن زياد عن احمد بن حنبل عن الوالد بن مسلم عن ثور بن يزيد هذا الباب هو الباب الثاني من الباب الكتاب وهو قال المؤلف باب الحس على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله وترك البدع وترك النظر والجدل فيما يخالف الكتاب والسنة وقول الصحابة هذا الباب فيه الحس على التمسك بكتاب الله والسنة الرسوله والعمل بهما، وفي الحص على ترك البدع، وفي الحس على ترك النظر والجدل فيما يخالف الكتاب والسنة، ويخالف قرء الصحابة. فهو مكون من ثلاث فقرات. الفقرة الأولى الحس على التمسك بالكتاب والسنة. الحف الفقرة الثانية الحس على ترك البدع. الحف الفقرة الثالثة على ترك النظر والجدال والجدل فيما يخالف الكتاب أو يخالف السنة أو يخالف قرء الصحابة. ذكر حديث الأرضاب بن سارية هو حديث رواه الأئمة والمحدثون رواه الإمام أحمد والترملي والداربي وابن حبان والبغوي كما بين أهو العلم وكما ذكر المحقق وفقه الله رواه البغوي في شرح السنة رواه أحمد وأبو داود وابن عاصف وقال الترمذي حديث الحسن صحيح صحاب ابن حبان والحاكم، وقال صحيح على شرط الشيخين وصحه الألباني وذكر المحقق فائدة نقلها عن ابن حبان قال ابن حبان بعد رواية لهذا الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم عليكم بالسنة عند ذكره الاختلاف الذي يكون في أمته بيان واضح أن من واضب على السنن وقال بها يعرج على غيرها من الآراء من الفرقة الناجية في القيامة جعل الله منهم بمنده آميس. يقول ابن حبان علامة السنة السنه ان الذي يكون أن أن الذي واظب على السنة ويقول بها ولا يعرج على الآراء هذا من الفرقة الناجية. يقول يواضب على السنة يداوم على السنة ويترك الآراء. التي تخالف السنن فهذا من الطرق الفاسده وهذا الحديث حديث ثابت حديث صحيح وفي أن العرباد يقول ان الرسول عليه الصلاه بهم بعد صلاه الصبح ثم وعظهم في مشروعيه الموعظه وان الامام يعظ اصحابه ولبث الموعظه بعد الصلوات الخمس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الصبح قال ذرفت منها العيون من البكاء ووجلت منها القلوب خافت خافت من القلوب لأنها حارة ومؤثرة ومن من القلب فلهذا أسرست الصحابة فقال قال يا رسول الله كانها موعظه موضع يعني لكونها مؤثرة كانك توضعنا فأوصنا فقال أوصيكم بتقوى الله واطعه وإن كان عبد الحبسي أوصيكم بتقوى الله تقوى الله هي وفيه الله الاول والاخر قال الله تعالى في الكتاب العظيم ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان تتقوا الله واصل التقوى توحيد الله واخلاص الدين له واداء الواجبات تفضل المحرمات قال بعض التقوى الله, الله ان تعمل بطاعه الله على نور من الله ترد ثواب الله وان تترك ما وصيه الله على نور من الله تحت عقاب الله التقوى أن تجعل بينك وبين غضب الله وسخطه بطاية تقيه تجعل بينك وبين النار بطاية التوحيد وتوحيد الله وإن الدين له واداء حقه واداء الوجبات وترك المحرمات والوقوف عند حدود الله والاستقام على دين الله هذه هي التقوى وصيكم بتقوى الله والطاعة الطاعة هي ألي مولا الأمور وإن كان عبد الحبسيا لو كان ولينا عبد الحبسيا وصيكم بالطاعة وهذا الحديث تقيده الحديث الاخرى كقوله ان طاعته النافعه والطاعه في طاعه الله اما العاصي فلا يطاع في احد يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق فهذا الحديث مقيد بالحديث الاخرى والطاعه يعني الطاعه في المعروف وان كان عبد الحبسي لو كان امام المسلمين عبد الحبشي لجدوا السمع له والطاعه في, في المعروف يجوز يخرجوا عليه وهذا دليل على ان الولايه تقتضي ولي الامر إذا غلب الناس بقوته والسيسه وجب سمع له والصعار ولو كان عبد الحبسيين ولو لم تفتوا ولايتهم بالاختيار لأن لو كانت الولايه بالاختيار لا اختير القرشي إذا يقول نقول ألمتهم من قريش إذا توصلت فيهم الشروط كما في الحديث الاخر ما عقاموا الدين فإذا وجد من يقيموا الدين وكان الاختيار للمسلمين اختاروا القراشي فإلا وجد من قوم الدين من القراشي اختار من غيره كما ثبت الخلافة لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي خلافة تثبت بالاختيار في في الاختيار كما ثبت لأبي بكر وبولاية العهد كما ثبت لعمر بولايه العهد من أبي بكر والأمر الثالث إذا ثبت بالقوة تثبت إذا غلب الناس لقوته والسلطانة واستثبل أمر وجب السمع له والطاعة وثبت الاختيار والاستقاط في عهد الصلاحيات ومن عهد الصلاحيات إلى اليوم ما توقف عن الاختيار والاستقاط دولها الأموية والعباسية والرسول كلها كلها ثبتت بالاختيار وبالقوة وبالولاية العهد فيجب السمع والطاعة لوات الأمور ولو كان ولي الأمر عبد الحبشي ولو كان عبد الحبشي وفي اللفظ الآخر هذه بضرب أمر بخير أسمع وأطيع وإن كان يعني ولي الأمر وإن كان عبد الحبشي مجد على الأسرة مقطوع الأنف والأذن فالواجب السمع والطاعه لما في السمع الطاعة و و و وعداء ما أوجب الله وترك ما حرم الله أما الاختلاف يدفع فيه, فيه الشر في الفوضى وفي الاضطراب وفي رقة الدماء وفي اختلال الأمن واختلال المعيشه واختلال الاقتصاد واختلال الدين ويحصل فتن وشروط لا هو ولا هو لا أحد فالواجب السمع والطاعه لولي الامر بالمعروف ولو كان عبد الحبشيه مجد على الأطراف ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم والطاعة يعني وإن كان عبد الحبشيه فإنه من يعيش منكم بعدي فسير اختلافا كثيرا هذا فيه علم من علم النبوة حيث أخبر أنه سيحصل الاختلاف وقد وقع كمار ثم قال فعليكم بسنتي يلزموا سنتي الواجب يلزموا السنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي سنة الخلفاء الراشدين يؤخذ بها إذا لم يكن في البسنة المصر. إذا نكون في مثل نصر وفيها سنة الصلفاء الرسيلي وأخذ بها فيما لا يخذه النصر مثل الأذان الثاني يوم الجمعة سنة الخليفة الراشمة هذا إنما أمر بها عثمان رضي الله عنه لما كثر الناس في المدينة أمر بها أن يؤذن الأذان الأول على الزور على في مكان لما كثر الناس في المدينة وكان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وآبي بكر قصول المسلافة وعمر هو عثمان ليس هناك يوم جمعه الا اذان واحد وهو الاذان عند دخول الامام والخطيب ثم لما كثر الناس و عثمان اصهار الصحابه امر بالاذان الاول بالتنبيب هذه سنه الخلفاء الراشدين سنه الخلفاء الراشدين وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بها وعضوا عليها بالنواجد يتبثقوا بها النواجد هي الأسان التي تسلل أضراح والمعنى تمسكوا بها والإسان إذا أرد ان سمى بشيء عض عليه بالنواجد وإياكم ومحتفة الأمور تحديث محتفة الأمور يعني الحدث الذي مخالف لدين الله كما قال الذي لما نحنث في أمرنا هذا وليس منه في الورد وإياكم ومحتفة الأمور تحديد وإياكم ومحتفة الأمور فإن كل بدعة ضلاله هذا الحديث واضح في الترجمة في الحس على تبسك بسنة والحسن على طاعة سولة الأمور والتحرير من البدع. نعم وأخبرنا أبو قاسم عبد الملك بن محمد الزاهد قال أخبرنا ابن الصواف قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا مصعب بن سلام قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وإن أفضل الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل برعة ضلالة ورواه الآجرين عن الفريابي عن بن موسى عن أبي المبارك عن سخيان الثوري عن جعفر بن محمد وذكره وقال فيه وكل ضلالة في النار وهذا الحذر هو الإمام المسلم في الصحيحة كالنبي يقول في يوم الجمعة إذا خطب الناس أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وإن أفضل هدي هدي محمد وفي اللقاء الآخر وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محتثاتها وكل بدعة ضلالة هذا الحذر صحيح وفيه التحذير من البدع والمحتثات يقول له وشر الأمور محتثاتها وكل بدعة ضلالة والمحتدثات كل ما خالف الشرع كل ما خالف دين الله كل ما خالف دين الله كل ما جاء مخالف للكتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو بدعه وهم محتتف وهم الامور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا رايا فهو رد فهو الشيخ وفي لفظ مسلم من عامل عملا ليس عليه امر فهو رد والبدع كلها في وفي الاخر كل غلاله في النار نعم وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال إننا سيجادلونكم بمشتبه القرآن فخذوهم بالسنن فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله عز وجل نعم هذا الأثر موقوف على عمر رضي الله عنه وهذا رواه حنبل بن إسحاق في كتاب السنة عن عمر بن ابي سلمة فقال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا بن المسعد قال يزيد بن يزيدنا حبيب عن ابي عبد الله بن ابي قال قال عمر بن ابي سلمة سياتي في قوم يجادلونكم بمشتبه القران فجادلهم بالسنن فان اصحاب السنن اعلموا بكتاب الله وهذا الاثر عن عمر رضي الله عنه فيه الحس على الاخذ بالسنن قال فاخذوهم بالسنن هذا هو الشاهد اخذوا السنة ان ناسا يجادلونكم بمشتبه القران فالذين اهل البدع يجادلون بالمشتبه فاذا جادلكم بالمشتبه فاخذوهم بالسنن السنة تبين القرآن وتوضحه وتزيل اللبس هذا في الحس على رخّج السنن فقال إِنَّ أصحاب السنن أعلم بكتاب الله السنة توضح القرآن وتبينه السنة لها أحوال مع القرآن احيانا السنة تأتي باحكام مماتلة لأحكام القرآن في الصلاة وجوب الصلاة وجوب الزكاة وجوب الصوم وجوب الحج هذه جاءت في القرآن جاءت في السنة واحيانا تأتي السنة موضحة لما أجمله في القرآن ومقيدة لما أفسق ومحصصة للعام في القرآن وأحيانا تاتي بأحكام جديدة ليست في القرآن كتحريم كل ذناب من استباع وتحريم كل ذنب خلاب من الطيب وتحريم الجنب بين مراثي وعمتها وجنب مراثي وخالتها هذه أحكام ليست في القرآن ولكنها في السنة ويجب العمل في السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني وشد القرآن معه قالوا قال وقال تعالى واقعه الله وآتي الرسول قالوا ما اتى الرسل فخذوه وما نهاكم عنه فانته السنه وحي ثاني قالوا وما ينطق عن الهوى هو الا وحي فواجب العمل بالسنه فالسنه توضح القران فاذا جادل مجادل في مشكل القران فانه فانه فإن السنة تزيل ياخذ المسلم بالسنه وتزيل هذا الاشتباه الذي حصل من اهل البدا نعم فصل قال أبو بكر الأجري رحمه الله ينبغي لأهل العلم والعقل إذا سمعوا قائلا يقول قال رسول الله في شيء قد ثبت عند العلماء فعارض إنسان جاهل فقال لا أقبل إلا ما قال الله في كتابه قيل له أنت رجل سوء وأنت ممن حذرنا رسول الله وحذرنا منك العلماء وقيل له يا جاهل إن الله أنزل فرائبه جملة وأمر نبيه ان يبين للناس ما نزل إليه قال الله تعالى وانزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون فأقام الله عز وجل نبيه عليه السلام مقام البيان عنه وأمر الخلق بطاعته ونهاهم عن ماصيته وأمرهم بالانتهاء عما نهاهم عنه فقال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا كما حذرهم أن يخالفوا أمر رسول الله فقال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره الآية وقال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم الآية ثم فرض على الخلق طاعته في نييف وثلاثين موضعاً من كتابه وقيل لهذا المعارض بثلن الرسول يا جاهل قال الله تعالى واقم الصلاة وآتوا الزكاة أين تجد في كتاب الله أن الفجر ركعتان والظهر أربع والعصر أربع والمغرب ثلاث وعشاء الآخرة أربع أين تجد أحكام الصلاة ومواقيتها وما يصلحها وما يغصلها إلا من تبين النبي عليه السلام. ومثله الزكاة أين تجد في كتاب الله من كل مائة درهم خمسة دراهم ومن خمسة عشرين خمسة. دراهم خمسة دراهم ومن عشرين دينارا نصف دينار ومن أربعين شاة شاه ومن خمس من الإبل شاه ومن جميع أحكام الزكاة أين تجدها في كتاب الله؟ وكذلك جميع فرائض الله التي فرضها في كتابه لا نعلم الحكم فيها إلا بسنن الرسول عليه السلام هذا قول العلماء علماء المسلمين من قال غير هذا خرج عن ملة الإسلام ودخل في ملة الملحدين نعوذ بالله من الضلالة بعد الهدى وقد روي عن نبينا عليه السلام وعن صحابته مثل ذلك المؤلف رحمه الله نقل عن أبي بكر الاجري في كتاب الشريعة نصيحة لأهل العلم والعقل ماذا يكون موقفهم من أهل البدع الذين لا يعملون بالسنة فقال قال أبو بكر الاجري رحمه الله ينبغي الأهل العلم والعقل إذا سمعوا قائلا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء قد عند العلماء فعرض إنسان جاهل فقال لا أقبل إلا ما قال الله في كتابه ماذا يقال له قال بعض الجهار قال ما أقبل إلا في القرآن ما أقبل إلا في السنه هناك طائف يسمون القرآن يسمون القرآنيين يعني يزعمون انهم لا يعملون إلا بالقرآن وهؤلاء كذبوا لو كانوا يعملون اللي لعملوا بالسنة لأن الله أمر بالأحض بالقرآن قال أطيعوا الله. أطيعوا الله وأطيعوا رسول قال وما عتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم أنفنتم سيقول أبو بكر العجري رحمه الله يبغي لهذا العلم والعقل أن يجادلوا هذا المبسد الذي يقول لا أخذ بالسنة وقد ثبت على رسول الله عليه وسلم فعارض هذا الجهل وقال لا أقبل إلا ما في الكتاب العديد يقول قيل له أنت رجل سوء وأنت ممن حذرنا الله حذرنا رسول الله منك وحذر منك العلماء وقيل له يا جاهل إن الله أنزل فرائضه جملة وأمر نبيه أن يبين الناس فقال وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه ثم تبين القرآن فقام الله عز وجل نبيه مقام البيان فالرسل مبلغ عنه انه مبين وأمر الخلق بطاعة منهم عواصيته فقال وأطيع الله وأطيع الرسول وامرهم بالاتهاء عما نههم قال وما أتكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا كما حذر حذرهم ان يخالفوا امر رسوله قال فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او تصيبهم على اولئك على الشديد ونفى الله الإيمان عما لم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم في النزاع قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما سيئوا في بينه قال ثم فرض على الخلق طاعته عن طاعه الرسول في نيه وثلاثين موضعا من يعني في ما زاد نجيب ما زاد عن يعني على الثلاثين يعني في فيما يزيد على الثلاثين موضع كلها فيها أمر الأمر بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم وقيل للمعارف لسنة الرسول الذي يقول لا أخذ السنة يقال له يا جاهل الله قال الصلاه الصلاة واعتذرك إذا كنت لا تأخذ بالسنة كيف تؤدي زكاة الصلاة أين سجد في كتاب ان سجد ركعتان والظهر اربعه والعصر اربعه مره ما ليس موجود في هذا القرآن وانما موجود في السنه اين سجد احكام الصلاه اركان الصلاه وواجباتها هل سجد في القران ولا في السنه في السنه اين سجد المواقيت تحديد المواقيت القران قال عند الصلاة كانت رغم الكتاب الموقوفه يعني موظوره في الأوقات لكن ما هو تحديد الاوقات وان صلاه الفجر طلوع الفجر الى طلوع الشمس والظهر من زوال الشمس الى وصل ظل كل شيء مثله والعصر الى إلى الصرار الشمس والمغرب إلى بارد الشفن لا تجد هذا في القرآن وإنما تجد في السنة أين تجد مواقيت الصلاة وما يصلحها وما يبطلها يبطل موطلات الصلاة تجد في القرآن ولا في السنة الزكاة أين تجد في كتاب الله أنه يجب أربع العشر في الدراهم وكل مئة في درهم خبس الدراهم ومن عشرين دينار, دينار ومن وفي الغنم من أرضا إلى شات وفي خبس من العبل شات لا تجد هذا الا في السنة. وكذلك جميع الفرائض. يقول المؤلف رحمه الله هذا قول العلماء علماء المسلمين. من قال غير هذا خرج من ملة الاسلام. ودخل في ملة الملحدين نعوذ بالله من الضلالة بعد الهدى. لا شك ان من انكر السنة كاف. من انكر السنة وجحدها فهو كاف. لانه مكذب, هو مكذب الله وكذب الله كف، ومن جحد السنة ولا أو لم يعمل بها وقال لا أعمل بها واعتقد أنه لا يجوز أن عمل بها فهو كاف نسأل الله السلامة والعافية ونسأله أن يهدي قلوبنا وأن من مضلات فتن وأن أسألنا لعمل بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولزومهما ولزوم بهما إنه لذلك هو القادر عليه صلى الله وسلم وبارك عرض لله وسلم إلى محمد وعلى آله وصحبه والتابه